جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم محرم للنساء من غير زوجاته؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أنه نام في حجر امراه ويتمشط طرأسه. هذا الحديث. يعني ذكر فيه أهل العلم يعني خرجه أهل العلم على تخريجين قيل إن هذه الأمر من خصوصياته يعني ما حصل في هذه القصة من خصوصياته وقيل وهو الأصوب والله تعالى أعلم أن تلك المرأة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم صلت قرابه ويمكن مراجعة ذلك في شروحات أهل العلم للحديث نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس اليك قال عائشة. قل... قيل من الرجال؟ قال أبوها. فهل في هذا دليل على أن عائشة رضي عنها أفضل من أبي بكر؟ لا ليس فيه دليل ليس فيه دليل وهذا الحديث يدل على أفضلية عائشة على سائر النساء. وأبو بكر رضي الله عنه على سائر الأمة ولا سيما إلى إذا ضممت لهذا الأحاديث الحديث الأحاديث الأخرى في التفضيل وهي صريحة وواضحة في أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يفعل بالذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك هل لك أن تقتله لا ها ها إذا كان القتل لاحد الناس يصبح أمر الناس فوضى ولكن هذا الأمر لولي الأمر فإذا حصل مثل ذلك يرفع لولي الأمر مثل ما صنع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتب الصارم المسلون وبهذه الأدلة والحجج والبراهين أخذ يطالب ب قتل ذلك الرجل فالأصل أن تنفيذ الأحكام ليس لأحد الناس ليس لأحد الناس ولا لأفرادهم وإنما هذا أمر منوط بولي الأمر أو من يكل إليه ولي الأمر ذلك وإلا تصبح أمور الناس فوضى نعم جزاك الله خيرا